روى الصحابي عبد الله بن ب س ر أ ن رجلا قال يا رسول الله إ ن شرائع ا ل إ س ل ا م قد كثرت علي ف أ خ ب ر ن ي بشيء أ ت ش ب ث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله اللهم صل على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون